الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا وشئان أعمالنا من يدي الله والمؤدد ومن يؤمن فلن تجد له ولا مرشدا شهود لا إله إلا الله داو ناشريك لو شفنا محمد رسول الله من سلك وراءه بجلال النعيم ومن حاد عنه يمينا أو يسارا من الإتقان الفخيم اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد كما خلق على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد وعلى محمد ما خلق على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين أما بعد فإن أفضل حديث كتاب الله وخير الهدي هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور معدات وكل كل من وكل بدء في وكل غدارة إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجلب الشهر كان لا شيء المرام احتابي وضيع الحكام بلوغ المرام الشيخ الشهر ما تقوله سيد في يظهر موجود اسمه الذي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال دولا أن أشقر على أمتي لا أمرتهم بالسواك مع كل وجوء أخذه ذلك وأحمد والنسائي وصحوا ابن خزينة وذكره البخاري تعلقا عن أبو هريرة سيفان فلتفت إلى الغزوة الغزمي من مشقات الناجح على أم أمتيهم هو دلیل اون که دکتر نسیواشی و کاردن نگر همون دستیارش هست. تو اوکو ناروگو، اوکو قطعا عوگه اوکو. حالا که احتمالی من مالک ریوادی است بیا، اینا مالک قطعا داره کس داره کنفرانس. لبایی نیویورک امروز فاز لوم دو کس هی. دو کسی. اگر تکان نیست، تقریبا لبایی سال. لاموطن مالک تقریبا حدود حدیثانه حدیثانه لأي بنت نافع ويقول الله يعلم إياك. استجابة الله. إمام حمد رياض كدة، إمام خزيمة ابن خزيمة يعني لو منزل ديني. من يعني إما المخارش الشيخي خوي كتيا، ما مصليقي خوي. كذري إما أحمد معلقي ينادون يعني ما مصليقي إما أحمد او أو ما يعني يع ياندو يانسيلة آخر. طبعاً قال ما رأي ما تعليق الشيخي خوي. معلقي حبي حبي حبي حبي حبي حبي حبي حبي طيب. قال ابن الملقب في بدر المنير قد في السواق زياده عن جهديه زياده ابن الملقبين بدر المنير وزياده الملقبين زياده المنير شخي بخاري شيئ يحل مزاله يحل مزاله زياده مزاله زياده مزاله زياده مزاله زياده مزاله زياده مزاله زياده مزاله زياده مزاله زياده مزاله زياده مزاله زياده مزاله زياده طبعاً كريتم لقاعد هذا دسم يجيك فقد أخرج عمالك في الموقف عن أي شياط عن, محميد عن محمد عن أبي وريقة وأخرجها عنه محمد بن نسائي وسلفه صحيح قال ابن الاطل هذه المحرر وانا وأنا مخلي فقيدة طبعاً أنا بوريقه قال قال رسول الله عن لولا أشقر على أمتي لا مرتو السواك مع كل وجوه وجه وقال أنا مو ثقة لولا وحرك شرط وبدأ وهي من ربط امتلاء الثانية لوجود الأولى لذلك أنا مثلا لو لولا أنا شكرا على أمتي أمرتهم بالسواك أمرتهم بالسواك خالي دوما خالي دوما كانت دوما امتناع بذلك يعني دوما امتناع بذلك وكما شكلت من ذلك لابد بولي مشكلتكي لنجل السواك خالي دوما كذا إيدوا ما كانوا نبي هذا هو مشا ل لمشاكله كذا بقولي مشاكله كذا الثانية لوجود الأولا دوم نبي بقولي يسوع نبو حديث على أمتي لا أخذ الصلاة إلى نصف الليل. يجي نشأت أخيك كما تاني ويشم. بالكرسي. شيء بتوعنتم. أرج مغددة. أرج بنوي. حتى من إيمان إيمان لا يلي القارش. لا كاتم. والمعنى هو لولا أن على أمتي. لما النبي مش أمتكم الأمر يا الأمر, الأمر من لو لو لازم أدوسيك لو أذان على اندفاع شيء اندفاعي غير. غيري لو في الديالسة نبغي نشتياك لو لو ذهبت إلى السوق لضربتك جميل شيء بازاري جدا، كذا نماني لجانكى، لكن نماني سونج اللي مو او أو أو نماني ولا جد نماني ولا، ولا نافية لا يكذب نافية لجذل ربكها، فدل الحديث على إن الامر الأمر لثبوت المشقة، يلقى النفي كما كردن لنا كوني مشقة، ولا بد لها من جواب مكتوب او مقصر اذا دل عليه دليل وتخسر اللامه. في جواب يا مظوري لا للجواب كذي لا, لا, لا, لا, لا من أجل كذي لو ذابط إلى فلان لا فعلت كذا لا فعلت كذا إلى أخوي أنكش مظري يا أنا مظريش كذا هاي المغال أن يفعله أن الشقة أن دائما نقف على المضارع نقف على الماضي الأول لو هي مظريه لو هي مظريه فمثلا وأن نقف الماضي يعني, مصدر مؤول. مصدر المصدر المصدر يكتبه كتابا. كتابا يعني أن لقفي المباراة كلي وثين مصدر مأول منظر صريح صريحة كتابا أن يكتبه لدي كتابا. لدي كتابا. لدي كتابا أن أن لولا أنا شقة. أقول أنا شقة لا بس يعني لولا مشقة على امتي أقول صريح. يا ترى أيك بصرير ليش مو لولا أنا شقة. يا الماضي. أنا لقفى المبارحات جانب المظري مو مؤول مو شيء يعني لذيذ عالمظري. لذيذ عالمظري. ما مظري صريح كم دعمتني. يا ترى دائماً، هذا كذلك المصري وهي ما دخلت عليه في محل رفق على الاتشخ والخبر محظوف هذا هو أنه يجب أن يكون المتلاف لولا مخافة يجب لولا مخافة المشقة لولا مخافة المشقة في على امتي فأنا أم يقول مشقة في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 سواك. طبعاً سواك, سواك, سوا سواك. سواك, سواك. سواك، سواك أجامانش كده، تمام؟ سواك إذا ما فكر سواك، لوك لادستير، لوك لادستير سواك مانة، لا سواك هي طلاب كلهم سوا زيدين، أول الجاب هو سوايا. كل الطلاب رسموا الشوايا يا شواكه شواكه اللي قالوا اداني السنان وان الشواك هو كاسم او هو الاول او ثاني او هذه أه طبعاً سواجي أكيد سواقي غير سواك غيري ده اللي أنا بديه هدول اللي بسلاسخين أنت هالفون أعلى شاء الله تعالى نخذه من الحديث تأكل تأكد وسحب مع كل مبوق وأن ثوابه قريب وأن سوابه قريب من سواب الواجبات عندما تسير على السطح ماذا تقول؟ لا تلعب موتا من من يقول اليومنا نا؟ لأن في اليوم ماذا كا؟ لا رياضك من يقول لا؟ على اللي كوكولا كل الناس ما ما بطين هذا ان سواك عند الوضوء وعند غيرنا العاده ليس يواجب اخذ الله على Jikalau mana ikhlas dia, awak masyarakat terus nabi. Jika buat supaya masyarakat terus nabi. Jadi tu, jika masyarakat terus nabi, lihat kalau dari latar belakang kita, iaitulah senjor mukarib ini. Masa ramai kau dah hilang kepada. Nanti, jikalau misalnya, zaman dua ribu an dah مثلاً طيب الذي منع الامر بوجوده هو خشيه عدم القيام به أولاً أتخذ تبوني هو خشية عدم القيام به مما يترطب عليه اسمه بكتابته اولا هو نوع قناعي نزل بسمي نوع الإنسان فوجدوشي إلى او كاسم أوبوني هذا الحديث الشريف من أدلة القاعدة الكبرى أغلب مكان جول كان وقع المشقة تسمون تيسير آه كونك مصري المشقة على دي والله المشقة تجيب التنسيط المشقة تجيب التنسيط فمن الصورة غير باغين بلا عادل بلا إسمع لبسي، هو أفضل هذه الأشياء الله عليه وسلم الأشياء غنبريكم كم يعني لحدها يعني لأ أو ما هو مدروجي ساوروانا لا ويا بسيء ما شيء يا يمكن كليتاوكا يا نديا قال يا لا يوقع الى ذات و الى ذات وخا رمي ما وين فقدت عيناه هذا انسان تابلاش جديد لا يغمره صلى الله عليه في الصبر كيف صبر الصبر علاجه صبر معناه كل تبكلنا أرضي في ما وجه ولا عد ولا يسمع لي اصدقوا ها ولا ما شق ولا عد كثير من العبادات الفاضله النبي فعلها مع او امرهم بها حجته برضيا عليهم زل عبادتك ان 13 يغمض ضم داره شكلهم ما او امرهم بها لا صار في فيك لبس خشيت اخض بها اني خشيت عليكم وذلك اميت صلاه الليل لربان جماعه صلاة والسواك، والتقيروا صلاة لا شيء إلى وقت الفاضل، وقت الصيغة. كل ذلك شفقة على شفقة على أمتي ورحمة بيم وخوفا عليه وهذا من خلقه الكريم هو أموي رحمتي يغفر لهم لبصي لبكم الصيغة. لقي لي أنا فلكه، وهذا من خلقه الكريم وجل رجلك الذي وصفه الله تعالى يقولي. عزيز عليه ما عملتم حريص عليك كل مؤمن الى رءوب الرحيم لما كان ظن رءوب الرحيم كوسوفا بالوراثه على جدي في غدى صلى الله عليه وسلم ورسخ قيم الاخلاقيه بهم صلى الله عليه وسلم كرم زي ما تخوي ذاتا صلى الله عليه وسلم كذلك سعه سعه هذه الشريعه وتماحتها ثوانيه وشريعتين ونرمون يعني شريعه شيء ومسايره وللحال البشريه الضعيفه على اني بشريه ضعيفه يعني هناك بشي اللي مثلا. بس بس الله لا لا وشري إذا نزل كذا ما شابغين في هذا خالد تعالى يريد الله أن يخفف عنكم أي يخفيف. إذا يعني أن يخفف زي ما صار يعني تخفيف أكيد أن يخفف لا لا بديك ما هو يخوي ما صار رئيسي يريد الله التخفيف عنكم ما صار يخفف بعد ذي أوه ما تقولون يا جماعة أن وما جعل عليكم في الدين من حرج شو هذا دينك ما بني شرنيه جيني يسرى انا لو ما نياك تبعك اسيا غير ما عبد الله يفهموا عبد الرحمن لا عبد الله لا تكن فلان كان يصلي بالليل ثم تركه خوش رجلك يدو ما جلس شو يا كذب اش رجلك كامل لو انت انت واحد غير عايشه ابو خليجه توضف مين خير الأعناق لأذومنا وإن خل بعضنا إدارته كم بي يلا الحديث على قاعدة الاصوليه وهي أن الامر المطلق يفيد الوجود. ما قاعده شيء أصري مانا لذلك الأمر مادمك أمدوش مانا الأمر المطبق للوجوه والنهي المطبق بالتحرين حتى يأتي قرينة يفسي, يفسي الوائلة الوائدة يعني أبو مندوب دوب أو يشعل لقوه بكراهية أرجوه أن لو كان الأمر يفيد له السنة لأمر كان لقوه السنة الوائلة لمن كان الله وزم من أمرهم السنة يربطة العزم أمرين ذاكين، السواح، ولكن ما يخطئ فيه أم هوي أم ركب وما يفهمه الصحابة والعلماء أو الصحابة بجوزها وبجوزه كان، ذا ما ينتقيشن لو أم من الأمر المجرد عن قرنة صارمة، أشياء قرنة كاتية، ذلك غير أشياء هو